وأنزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الخرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء والأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي نزل عليه الكتاب منه آيات محكمات كنهم الكتاب وأخروا تشامعات أما الذين في قلوبهم زيغون يتبعون ما تشابه من فيتبعون ما تشابه منه بتشغال الفتنة بتشغال الفتنة وبتشغال ساويله وما يعلم ساويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون أما نبي كلهم من عند ربنا وما يتذكر إلا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمًا إِنَّكَ أَنْتَ الْوَخَابَ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لَا رَجْبَ فِيهِ إن تَنَاءَ إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ يَوْمَ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا نُغْنَى عَنْهُمْ مَمَاوِلُهُمْ لَنُغْنَى عَنْهُمْ مَمَاوِلُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمُ قَوْجُ النَّارِ كَذَابِ آلِ فرعون لهم يكذبون بآياتنا فأهلهم الله بدون